مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد يسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مَنَظَّمٌ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسولهم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا لكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأبوالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عذب ذلك الفوز العظيم وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطاق آلَ وَكَفَرُوا الطَّائِفَةَ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ